تعرف تشوف الناس و م ت ش و ف ش عيوبهم ازاي يعني ماهو العيب قدامي ما انا مشكلتي مع الناس ان انا دايما شايف عيوبهم د ه ه و مشكلته مع مراته ان ه و كل ما بيشوفها بيفتكر العيوب الي ل فيها فمقعدش قادر يبتسم في واجها ب س م ة أ م ل ومقعدش يعرف و ه و م ش ك ل ة الابن مع, مع ابوه أ م ه ان ه و مش شايف الحاجات ا ل ج م ي ل ة الي ل عملوها له ودايما بيشوف الحاجات ا ل و ح ش ة الي ل هما بيعملوها مع م ع مشكلة ا ل ح ق ق ي ة بيقولك ل ان كان فيه ملك والملك د و ن بعين و ا ح د ة كان حصلتله ح ا د ث ة وهو صغير فبي فعين و ا ح د ة بس الي ل بتشوف والعين ا ل ت ا ن ي ة م ط م و س ة ك د ه او يعني حاطط عليها حاجه ة علشان يعني ل ش ك وبعدين ش ي ن و ا ح ة ع ي ي و ب ع د ن ن ت ي ج ة ا ل ح ا د ث ة الي ل كانت حصلت تحت العين د ه العين الي ل ه ي ديا فيه زي خط ك د ه ش ك ل وحش ق و ي فيبدو ان الملك اتعقد شويه وشكله د ه م د ا ي ق ه رغم انه كان ملك عادل لكن الناس دايما و ه ي بتفتكر عدله بتبص على وشه و ه و فاهم ان هما ه بيركزوا عارف لما تبص في وش واحد وتقوم باصص مركز على مكان ا ل خ ط أ فالملك عنده م ش ك ل ة رغم انه عادل لكن ل ل أ س ف الناس م ر ك ز ة الملك د ه كان له هوايات من هواياته ان هو ه بيحب يصطاد الطيور ويمكن د ه هو كان سبب الحادثه ة ا ل م م الملك حب يعدل شكله وصورته قدام الناس فدعا م ج م و ع ة من الفنانين الي ل بيرسموا صور ش خ ص ي ة ك د ه ب و ر ت ه ا ت ح ل و ة وقام قايللهم أ ن ا عايزكوا ترسمولي ا ص و ر ة من غير ما تطلع عيوبي في ا ل ص و ر ة يعني ا من غير ما نطلع عيوبك قالوله ا ما احنا مش هنعرف ما انا لو جيت طلعت العين م و ج و د ة ح ي ط ل ع شكل ص و ر ة واحد تاني م ن صورتك انت فان عشان اطلع صورتك لازم صورتك هطلعك بعيوبك معجبوش كلام ه ب الرسام ا ل أ و ل ا ن ي ولا ر س ا م التاني ولا مفيش ا حد مش عارف يعمل ايه طب هيتصرف ح... ازاي ل غ ا ي ة مراحل فنان في ا ل آ خ ر الفنان قاله اه طبعا انا اقدر ارسمك ص و ر ة ج م ي ل ة و ف ي غ ا ي ة ا ل ر و ع ة من غير مشاكل قاله ازاي ق قال انا ل ه ح ر س م ك تخيله عمل ايه رسم الملك واقف وماسك بندقيه صيد مغمض ح ط ت ه ا على عينه ومغمض العين الي ل بيضرب بيها وعينه ا ل ت ا ن ي ة م ف ت و ح ة و ب ك د ه م خ ب العيب الي ل تحت عينه ل إ ن ح ا ط ت ا ل ب ن د ق ي ة على عينه ا ل ت ا ن ي ة فاهمين ا ل ف ك ر ة صوروا ورسموا و ه و ب ي د ر ب ب ا ل ب ن د ق ي ة فطلعت ا ل ص و ر ة فعلا ملامحه ا ل ح ق ي ق ي ة وعينه ا ل ت ا ن ي ة م ت غ ط ي ة ب ا ل ب ن د ق ي ة وشكله فارس وصياد ماهر مسك الملك ا ل ص و ر ة وعجبته جدا جدا جدا ب د أ ت تتحط بين الناس في الشعب فالناس ب د أ ت تفتكر عدل الملك وتنسى ا ل ص و ر ة ا ل و ح ش ة أ ن ا ب ح ك ي ل ك م ا ل ح ك ا ي ة دي ليه ن ا ب ح ك ي ل ك م ا ل ح ك ا ي ة دي عشان إ ح ن ا يا ج م ا ع ة دايما بنحاول نشوف عيوب الناس وبننسى ا ل ص و ر ة ا ل ح ل و ة الي ل ممكن نشوفهم بيها وبنقعد نركز ونحط في خيالنا ا ل ص و ر ة ا ل س ي ئ ة ونركز عليها ممكن تسطروا ا ل أ خ ط ا ء بتاعت الناس ممكن تسطروا عيوب الناس مش قدام الناس تسطروا عيوب الناس في ذهنكم الله تعرف تمحي ا ل ص و ر ة ا ل س ي ئ ة الي ل انت شايفها ل م ر ا ت ك الي ل انت شايفها انا اسف احيانا لابوك وامك وتحط ا ل ص و ر ة ا ل ج م ي ل ة تحط الحاجات ا ل ح ل و ة الي ل عملوها تصدقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيتكلم عن علاقه الرجل بمراته وازاي ان ه ه و لازم يفكر ب ا ل ط ر ي ق ة دي بص النبي بيقول إ ي ه لا يكره رجل ا م ر أ ت ه محدش يكره م ر ا ت ه إ ذ ا كره منها خلقا رضي منها خلقا آ خ ر لو متدايق منها في خلق معين طب ما فيه ا ح ا ج ة ممكن توزن وتشوف الحاجات ا ل ح ل و ة الي ل فيها ممكن ترسم ص و ر ة إ ي ج ا ب ي ة ممكن تعلي في عقلك الباطن ا ل ص و ر ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة لنفسك كمان على ف ك ر ة و ل ل آ خ ر ي ن وتقلل السلبي علشان تسعد وترسم ب س م ة أ م ل فعقلك الباطن لنفسك و ل ل آ خ ر ي ن ب س م ة أ م ل ارسم ص و ر ة إ ي ج ا ب ي ة شكرا والسلام عليكم